بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلقد فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا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 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا, وجعلناها آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَانَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله واتقوا هو ذلك خير لكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افك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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَئِكَ أُلَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّه ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنۡجَاهُ ٱللَّهُ فَأَنۡجَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤۡمِنُونَ وَقَال إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَا أَرْقَاكُمْ مِنَّا وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُولُط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَلوطٌ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إكُم لتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالممِين أَإِنكُم تَأتُونَدْ بِجَلَ وَتَقطَعونَ السَّبِيلَ وَتَأتُونَ فِي نَادكُمُ الْمُنر ثَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْ عَلَى القوم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 لننُ نَجّ إهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأتَهُ كَانَتْ مِنَْ الْ الغَابِرين وَلََّا أَن جَأَتُْرسُلُ نَ لُطَسِين أَبِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعَى وَضَاقَ بِهِمْ ذَررَع وَقالوا لَا تَخَف وَلَا تَحْزًا. وَقالوا لاَا تَخَفوَ لَا تخف تَحزًَا إِا مَُججكَ وَأَهْلَكَ إِلَّمْ رأتَكَ كََتْ مِنَ الْ الغابِرين إِ مُنزِلونَ عَى أَهْلِهذ القَريَةِ رِجَزَا رِجَزًَا مِنَ السَّمَ إ بِمَا كانَوا يَفْسُقُون.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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَضَلَّنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ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 فسَلُ الَّينَ التَّخَذُ مِن دُون الَّهأَوليا أَكَ مَسَل العكَبوت التَّخَذَت بَيتَ وَإَِّ أَهَنَ الْ البُيوتِلَ بَيتُ الْ العنكَبُ لَكَانوا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 وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ لَهُ مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتَنَوَّى مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بينات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 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيهن بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَا يَغْشهُمُ العذاابُ مِنْ فَووقِهِم وَمِن تَ تحتْتِ أَرْجُِهِم وَيَقولُ ذُوقُ وَيَقولُ ذُوقُ مَا كُ تُمْ تَعْعملَلُون يا عبَادََّنَ آمَنُوا إِ أَْرض وَاسِعََةُ فَإيَا يَفَعْبُدونُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَّنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَمْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّهُ يُفْكُونَ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 أَلَم يَرَ أنَّا جَعَلنَا حَرَمَن آمِنَ وَيتَخَططَّفٌ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَبِالبَااطِلِ يُؤمنِنونَ وَبِنِعمْمَةِ اللهِ يَكفُرون وَمَنْ أظلَمُ مِن م نِفْتَرَ عَلَى الللهَّهِ كَذِبًا أَو كَذذَّبَ بِ الحَقِّلََّا جَ الَّذِينَ سَافَرُوا فِي الْبَارِيَاتِ لِابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ رَبِّهِمْ وَرَضِيَ اللَّهُ بِهِمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ